وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبطر ولقد أهلكنا شياعة فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المستقين عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والندم والشدر يصددان والسماء أقيم الوزن بالقص ولا تخسر الميزان والأرض رضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من طلقال كالفخار وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِدٍ مِنْ نَاقٍ فَبِأَنِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ